قل إن تخفوا ما في صدوركم أم تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير